يقول الإمام أبو الفرج بن رحمن بن شهاب الدين الشهير بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى الحديث الثامن قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى قال الحديث أخرجه البخاري ومسلم أو رواه البخاري ومسلم هذا الحديث يعد من جوامع الكلم وفيه بيان أركان الإسلام والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين أن فرق ما بين الإسلام والكفر هو أن يعتقد الإنسان هذه الأمور الشهادتين وأن يلتزم بأركان الإسلام وهي الصلاة والزكاة والحج والصوم وهذا الحديث من متفق عليه يعني رواه الشيخان وهذا الحديث رواه عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم مما يدل على انه مشهور بينهم ان لم يبلغ حد التواتر وهذا الحديث هو من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لكن جاء في روايات ان ابن عمر يرويه عن ابيه يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو من الاحاديث التي تناولها الصحابة رضوان الله عليهم وأقاموا بها الحجج على غيرهم هذا الحديث لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وارتد من ارتد من العرب وامر ابو بكر رضي الله تعالى عنه بقتال اهل الردة وكان اهل الردة على قسمين منهم من ترك الاسلام بالكلية وعاد الى ما كان عليه في الجاهلية وهؤلاء الردة في حقهم ظاهرة ومنهم من لا يزال على الشهادتين ويقيم الصلاة لكنه منع دفع الزكاة ويقيم أنكر وجوب الزكاة وقال الزكاة إنما تدفع للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله يقول خذ من أموالهم صدقة وبعد النبي صلى الله عليه وسلم لسنا بمنزمين بدفعها ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه عدهم من اهل الردة لانهم انكروا حكما وامرا وركنا من اركان الاسلام وفي هؤلاء راجع أبو راجع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ابا بكر قائلا يا ابا بكر كيف تقاتلهم وهم يقولون لا اله الا الله فقال ابو بكر والله لا من فرق بين الصلاه والزكاه وانها لقرينتها في كتاب الله وسير رضي الله عنه الجيوش وقاتلوا اهل الردة باسمهم واعادوا هم الى الاسلام لكن بعد ذلك يعني دعب المسلمون على انهم يفرقوا بين من انكر الشهادتين وبين من ترك ركنا من اركان الاسلام فيما عدا الشهادتين هل تركهما متأولا او هل تركهما جاحدا او هل تركهما متهاونا فحكموا على ان من ترك ركن من اركان الاسلام جاحدا منكرا فانه يخرج عن الملة اما من تركها متأولا او متهاونا فاتفقوا على عدم خروجه من الاسلام الا في مسألة الصلاة فذهب الجمهور الى ان من ترك الصلاة تهاونا لا يخرج عن الملة ويعد من فساق المسلمين ويؤمر باقامه الصلاة فان اصر على عدم الصلاة ففي هذه الحال منهم من قال انه يحبس حتى يصلي ومنهم من قال انه يقتل حدا يعني يقتل حدا بمعنى انه ترك ركنا يعاقب على تركه بالقتل لكن هذا لا يخرجه عن دائرة الاسلام ولا يخرجه عن الملة بحيث انه بعد قتله يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لان القتل والحد تطهير له وذهب الامام احمد رحمه الله وكثير من اهل الحديث الى انه يقتل كفرا لان من انكر او من ترك الصلاة سواء تركها جهودا او تركها تهاونا فانه يخرج عن الملة مستدلين باحاديث تؤيد ما ذهبوا اليه وبعض ظواهر بعض الايات كقوله تعالى فانتابوا واقاموا الصلاة فانتابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فهذه الآيات لما نصت على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كانت بمذابة يعني القيود التي تدل على أن ترك الصلاة يخرج عن الملك وهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان مما استدل به عمر رضي الله تعالى عنه قال لي أبي بكر رضي الله عنه كيف تقاتلهم وقد نطقوا بالشهادتين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت ان قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويشهدوا أني رسول الله أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرنتها في كتاب الله علق الإمام ابن رجب رحمه الله على هذا الحديث ببعض المسائل التي تتناول من أخرج الحديث والتي تتناول الروايات المختلفة. التي رواها الصحابة رضوان الله عليهم لهذا الحديث فهو حديث مشهور له مخارج عدة روية عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وابو هريرة رضي الله تعالى عنه وجابر بن عبد الله وغيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما انه تناول امرا اشار اليه المؤلف اعني ابن رجب رحمه الله في مسألة وهي ان من نطق بالشهادتين عصم ماله ودمه من ان يتعرض لاخذ او لقتله لكن ما حكم من نطق بالشهادتين ولم يؤدي الاركان هل يعتبر كافرا لم يدخل في الاسلام او انه يعصم دمه بمجرد النطق بالشهادتين وبقية الاركان انما يلزم بادائها اذا حل وقتها هذا ما ذهب إليه رحمه الله مستدلا على ذلك بحديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما لما قتل الرجل بعد أن نطق بالشهادتين أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف قتلته وقد قال لا إله إلا الله قال إنه قالها خوفا قال هل لا شقفت عن قلبي؟ واستدل أيضا بحديث علي رضي الله تعالى عنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعطاه الراية في يوم خيبر قال لهم انطلق بسم الله قاتلهم ثم انطلق علي رضي الله عنه ثم توقف وقال على ما أقاتلهم قال قاتلهم على أن يقولوا لا إله إلا الله فاعتبر الدخول في الإسلام بالنطق بالشهادتين وأما أداء بقية الأركان فإن حان وقتها لزمه أن يؤديها فإن لم يؤدها فهل عدم أدائها ينقض قول لا إله إلا الله أو لا هذا هو محل النزاع بين أهل العلم وكما عرفنا أن من قال إنه إن ترك الصلاة يقتل فهل يقتل حدا او يقتل كفرا هو محله؟ النزاع الذي أشرت إلى طرف منه في أول الدرس. هذه مجمل الأبحاث التي تناولها الإمام ابن رجب رحمه الله في هذا الحديث. فأولها ما يتعلق برواية هذا الحديث وبطرق هذا الحديث. يقول رحمه الله هذا الحديث خرجاه في الصحيحين يعني البخارية ومسلم خرجاه من رواية واقد بن محمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن ابيه عن جده عبد الله يعني هذا الحديث رواه واقد ومداره على واقد بن محمد ومحمد رواه عن أبيه زيد وزيد رواه عن أبيه عبد الله بن عمر فالحديث مسلسل يعني برواية الأبناء عن الآباء والحديث من مسند عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وقوله إلا بحق الإسلام يعني الحديث جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويوت الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم هذه الرواية المتفق عليها لكن جاءت زيادة في رواية مسلم ويقوله إلا بحق الإسلام عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله وزاد مسلم إلا بحق الإسلام هذه في رواية البخاري دون مسلم في زيادة البخاري قوله إلا بحق الإسلام قال هذه اللفظة تفرد بها البخاري دون الإمام مسلم رحمهما قال وقد رؤيا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة يعني بروايات مختلفة بالفاظ مختلفة وبمسانيد مختلفة ففي صحيح البخاري عن أنس يعني من مسنده رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فاذا شهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا واكلوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها هذه رواية أنس وفيها هذه الزيادة وهي قوله صلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا فهل هي يعني قيود وشروط في قبول إسلامهم أو أنها أوصاف تدل على أن من عادتي ومن شاني من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أنه يؤدي هذه الواجبات، يقيم الصلاة، ويتخذ القبلة، الكعبة قبلة له، ويأكل من ذبائح أهل الإسلام. هذه رواية أنس رضي الله عنه قال وخرج الإمام أحمد من حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤت الزكاة ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله فإن فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ونجد هذه الرواية رواية, أنا رواية معاد كالروايات السابقة لكن الروايات السابقة بدأت بذكر الشهادتين ورواية معاذ بدأت بذكر الصلاة والزكاة وعطف وعطف عليهما الشهادتان، لكن يقول علماء العربية ان هذا العطف لا يقتضي الترتيب هذا الاسلوب لا يدل على ان الصلاة والزكاة يبدا به ما قبل الشهادتين بل انه يبدا بالشهادتين اولا ولكن من شاني اهل العربيه انهم اذا عطفوا بالواو لا يلتزمون التقديم ولا يلتزمون الترتيب لان العطف بالواو لا يقضي الترتيب وانما يقتضي اشتراك هذه الاحكام او اشتراك هذه المسائل في الحكم الواحد فهي مطلوبة وواجبة على كل من دخل في الاسلام ان يقيم الشهادتين وان يقيم الصلاة ويؤدي الزكاة فانه ان فعل ذلك قد عصم نفسه وماله ودمه فلا يجوز لأحد أن يتعدى عليه. ونلاحظ هنا إن حديث ابن عمر رضي الله عنهما ذكر أركان الإسلام ما عدا الحج والصوم وفي معاذ بن جبل ذكر الصلاة والزكاة والشهادتين ولم يذكر الصوم ولم يذكر الحج وسيأتي في روايات انه ذكر الصوم ولم يذكر الحج وكونه لم يذكر هذين الركنين لا يعني أنهما ليس, ليس من أركان الإسلام وإنما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر البعض دون البعض لأن بعض الروايات ذكرت كل أركان الإسلام ومن هنا عرفنا أنها من أركان الإسلام لنص النبي صلى الله عليه وسلم على ضرورة الالتزام بها وبعض اهل العلم حاول أن يحمل هذه الألفاظ التي خلت من ذكر الأركان ما الشهادتين على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في أول الإسلام وبعد ان شرعت بقية الأركان ذكرها لكن المؤلف رحمه الله لم يرتضي هذا الرأي ووراء أن هذا الحديث ذكر متأخرا قال دليله على ذلك أن رواة هذا الخبر من الصحابة رضوان الله عليهم كثير منهم إنما أسلم بعد الهجرة وتلقى هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة وهذا لا يعني انه ان النبي قال ذلك في اول الاسلام قال وخرجه ابن ماجه مختصرا يعني حديثه الامام حديث معاذ بن جبل رواه الامام احمد يعني في المسند مطول وابن ماجه ذكره مختصرا قال وخرج نحوه يعني ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا ولكن المشهور من رواية أبي هريرة ليس فيه ذكر إقام الصلاة ولا إيتاء الزكاة ففي الصحيحين يعني البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ما له ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل فهذه الرواية المشهورة عن أبي هريرة اقتصرت على ذكر الشهادتين لكن رواية ابن ماجه كما أشار إلى أنها جاءت مبينةً اركان الاسلام كلها قال وفي روايه لمسلم يعني زائده على الروايه السابقه حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به وهي بمعنى قوله ويشهدوا اني رسول الله او يشهد ان محمد رسول الله وقوله بما جيت به فيه اجمال لذكر اركان الاسلام كالصلاة والزكاة وغيرها قال وهذا الحديث ايضا خرجه مسلم من غير رواية ابي هريرة قال وخرجه مسلم ايضا من حديث جابر رضي الله تعالى عنه يعني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ حديث ابي هريره الاول وهو قوله امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ودمه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل هذا هو لفظ حديث جابر بن عبد الله قال بلفظ حديث أبي هريرة الأول وزاد في آخره ثم قرأ يعني النبي صلى الله عليه وسلم مستدلا على ما قال فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر يعني هداية النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي هداية دلالة وليست يعني هداية توفيق لأنه مطلوب منه ومن غيره أن يرشد الناس إلى أركاب الإسلام ويحثوهم على النطق بالشهادتين والعمل بالاركان متى ما تيسر ذلك في حقه ايضا لا يزال يورد المؤلف روايات من روى هذا الحديث قال وخرج ايضا من حديث ابي مالك الاشجعي رضي الله تعالى عنه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 يعني المقتصر على النطق بالشهادتين قال وقد روى وقد روى عن سفيان ابن عيينة رحمه الله انه قال كان هذا في اول الاسلام يعني الاكتصار على الشهادتين قبل فرض الصلاة والصيام والزكاة والهجرة يقول وهذا ضعيف يعني وهذا القول الذي ذهب اليه سفيان ضعيف لأننا لو نظرنا إلى ما فرض فالصلاة إنما فرضت في مكة قبل الهجرة والزكاة والصوم إنما فرض في المدينة في السنة الثانية من الهجرة وأما الحج فهو الذي تأخرت فرضيته من قائل انه في السنة الخامسة او في السنة السادسة او في السنة التاسعة على خلاف بين اهل العلم وكأن الامام سفيان ابن عينا رحمه الله اراد ان يجمع بين هذه الاحاديث التي ظاهرها شيء من التعارض فبين ان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر الناس او اخبرهم في اول الامر بان المطلوب منهم الشهادتان ثم بعد ذلك توالت الفرائض لكن الامام ابن رجب رحمه الله كما سيعلق على ذلك يقول هذا القول ضعيف لان هذا المفروض انما رواه المتاخرون من الصحابه فلو كان هذا هذا المفروض في اول الامر لما رواه المتأخرون من الصحابة ورواية المتأخرين من الصحابة تدل على ان النبي انما اكتسر على ذلك حتى في اخر الامر مع وجود فرضية الصلاة والزكاة والحج ونحن ذلك نعم هكذا يعني الذي يظهر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس بهذه الامور امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله ويشهد ان محمد عبده ورسوله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة ويصوم رمضان لكن بعض الصحابة رضوان الله عليهم يعني روى الخبر كاملا وبعضهم اتصر على ما يراه محلا للاستدلال والاختجاج فروية الروايات مفصلة ومختصرة والله اعلم قال وقد روية عن سفيان بن عينة رحمه الله أنه قال كان هذا في أول الإسلام قبل فرض الصلاة والصيام والزكاة والهجرة قال وهذا ضعيف ضعيف جدا يعني هذا الرأي ضعفه ثم إنه رحمه الله شكك في صحة نسبته إلى سفيان ولعل السبب في ذلك أن من رواه عن سفيان يعني مبعف قال وفي صحته عن سفيان نظر فإن رواة هذه الاحاديث إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه لكن هل هذا يعني على الإطلاق؟ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إنما أسلم مع إسلام أبيه في مكة نعم؟ وعمر رضي الله عنه الذي روي عنه هذا الحديث ايضا اسلم في مكه نعم انس بن مالك ومعاذ بن جبل وابو هريره رضي الله تعالى عنهم هؤلاء الذين تاخر او اسلموا في المدينه وكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله لا يلزم منه انه تاخر قوله الى ان اسلم هؤلاء لاننا لو نظرنا الى انس وإلى معاذ بن جبل فإنما أسلموا بمجرد وصول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقد تأخر إسلامه لأنه إنما هاجر وقدم إبان غزو النبي صلى الله عليه وسلم لخيبر فيكون قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قولا جدده النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علمه أصحابه من قبله وفي قصة علي رضي الله عنه ما يشعر بهذا التجديد لما قال له انفذ على رسلك قال على ما يقاتلهم قال قاتلهم على أن يقولوا لا إله إلا الله يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول ومثل هذا لا يستبعد تكراره من النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فتح خيبر وفتح مكة أخذ يوفد الوفود ويبعث السرايا ويبعث الجيوش ويوصي القادة والأمراء بأن يقاتلوا حتى يقول الناس اشهدوا لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله بل سيمر بنا أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا غزى غزوة كان لا يبدأ بالغزو إلا بعد أن يطلع الفجر فإن سمع أذانا كفا وكان يوصي قواده بأنهم لا يقاتلوا متى سمعوا الأذان لأن الأذان فيه إشعار بأن هؤلاء مسلمون إذن فرطقهم بالشهادتين يعني هو الأمر المطلوب ابتداء عنه. وأما بقية الأركان فهذه إنما يتحدد قبول إسلام الشخص أو عدم قبوله بحلول وقتها وبقيامه بعدائها أو عدم قيامه بعدائها قوله عصموا مني دماءهم وأموالهم قال يدل على أنه كان عند هذا القول مامورا بالقتال وبقتل من ابى الاسلام وهذا كله بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لأنه صلى الله عليه وسلم ما أمر بالقتال إلا في المدينة ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام بالشهادتين يقبل الشهادتين فقط ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما وقد انكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم على اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنهما قتله لمن قال لا اله الا الله لما رفع عليه السيف واشتد مكيره عليه قوله لما رفع عليه السيف يعني نطق الرجل بالشهادتين لما رأى أسامة رفع السيف عليه وإلا فهو في أول الأمر كان مقاتلا لأسامة يعني لو تمكن من قتل أسامة لفعل لكن لما حس بأنه في خطر من قتل أسامة له تعجل فنطق بالشهادتين وهذه كانت قرينه استدل بها اسامه رضي الله تعالى عن على انه لم ينطق بالشهادتين عن قناعة ولا رغبة في الايمان وانما فعل ذلك خوفا من القتل ولهذا انضاه وقتله لكن النبي صلى الله عليه وسلم انكر على اسامه هذا الفعل لانه لا يدري ما الذي تبينت فيه او تبي او ما الذي كانت فيه النية فكما هو يعني فكما ان نطقه بالشهادتين كان خوفا او يحتمل ان يكون خوفا من القتل يحتمل ان يكون عيبا عزم واقتناع بالإيمان لأن الله سبحانه وتعالى قذف في قلبه الإيمان ومثل هذه الأمور يعني قد تأتي فجأة ولما كان الحكم بالظاهر والأصل أن يحكم على فعل الشخص بظاهره لذلك أمر النبي صلى الله, أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة هذا الفعل لانه عامله بخلاف الظاهر ها ما نيشان اي لكن الـ الـ الاصل اننا ناخذ بالظاهر وظاهر من قال لا اله الا الله ان يقولها مقتنعا قال ولم يكن يشت... صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة هذا الكلام يعني فيه نظر إن كان هذا قبل فرضية الإسلام فرضية الصلاة والزكاة فالأمر واضح لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بأن من جاءه ودخل في الإسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبين له أركان الإسلام بما فيها الصلاة والزكاة وأن من قبل الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبوله لذلك يتضمن قبوله لأركان الإسلام ولم يكن يعني هناك ما يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر يعني قبول أو يؤخر طلب الصلاة والزكاة من من دخل في الإسلام خاص الصلاة اما الزكاة فهذه حتى يأتي وقتها وحينها وحتى يكون الذي دخل في الاسلام اهل للزكاة وممن يتحقق فيه شرط الزكاة لكن هذا لا يعتبر لا يقال انه لم يكن معتبرا هو معتبر وان تأخر طلبه لحين وجوبه قال ولم يكن يشترط يعني ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يشترط على من جاء يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة بل قد أنه قبل من قوم الإسلام واشترطوا أن لا يزكوا فقبل منهم يعني وأهل العلم على انه قبل منهم لان الزكاة لم يحن وقتها ولانه يحتمل ان منهم من لا تجب عليه الزكاة اتداء فقبل منهم اركان بقية الاركان قال ففي مسند الامام احمد عن جابر رضي الله عنه قال اشترض الثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا صدقة عليها ولا جهاد وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيصدقون ويجاهدون يعني أنه قبل منهم في بداية الأمر لأنه صلى الله عليه وسلم علم أن من دخل في الإسلام أنه سيلتزم بسائره وبكافة تعاليمه فهؤلاء وإن اشترطوا أنهم لا يتصدقون لكنه سيأتي الوقت الذي يقدمون فيه الصدقات. وهكذا اشترطوا ان لا يجاهدوا لكنهم سيأتي الوقت الذي يجاهدون فيه فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم الاهم ولم يؤخر قبولهم ويرفض قبولهم من الاسلام حتى يعني يفعلوا هذا الشيء لانه لم يحن وقته ولانه لم يجب فالصدقة إنما تجب بعد أن يملك الإنسان المال يعني يمر عليه عام وأما الجهاد فعند طلبه وحينه ولعله في وقت إسلام هؤلاء لم يكن تمت يعني طلب للجهاد ولم يكن قد وجبت عليهم الزكاة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم هذا الشرط لا ثقيف هذا كمثال ضربه يعني رواية الإمام أحمد هو الإمام الشيخ ابن رجب جعل الحكم عاما أن أي إنسان إذا أراد الإسلام يدخل النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط عليه ويقول له لابد أن تصلي وتزكي وكذا عند الدخول وإنما يكتفي منه بالشهادتين حتى إن بعضهم كان يشترط أنه لا يفعل لا يتصدق وجاء كما مر بنا في رواية سابقة أن منهم من اشترط أن لا يصلي وأن لا يتصدق فلم يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم شرط ترك الصلاة وأما الصدقه فالاحتمال أنه قد تجب عليه وقد لا تجب عليه لذلك لم يشترطها حتى يحين وقتها وفيه ايضا عن يعني وفي مسند الامام احمد عن نصر ابن عاصم الليثي عن رجل منهم يعني من بني ليث انه اتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاسلم على ان لا يصلي الا صلاتين. صلاة بالليل وصلاة بالعشي وصلاة بالغدو فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم يعني على أنه ما دام قبل مبدأ الصلاة فإنه سيصلي خصوصا إذا ما عرف نعنى الصلاة وأهمية الصلاة ومكانة الصلاة لأن هؤلاء قد يكونوا في أول الأمر جاهلين بالأحكام وما دام بدأوا بالأهم فسيأتوا بما بعده وهو شبيه بما كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم به معادا قال إن كتاب قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم لإشهادت لا إله إلا الله وأن محمدا عبد ورسول فإنهم أطاعوا لك بذلك فعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله، فجاءت الدعوة متدرجة، ولما يعني كان أركان الإسلام إنما يؤديها الناس يعني حسب حلول وقتها وبين الدخول في الإسلام النطق بالشهادتين وحلول وقت الصلاة. او وقت الزكاة او وقت الصيام ازمان متفاوتة لذلك لا يطلب من من دخل في الاسلام ان يفعل هذه الاشياء ويلتزم بها قبل ان يحين موعدها قال واخذ الامام احمد رحمه الله بهذه الاحاديث وقال يصح الاسلام على الشرط الفاسد وهو اللا يصلي او اللا يصوم ثم يلزم بشرايع الاسلام كلها كأنه يقول نقبل اسلامه ونرد عليه شرطه لان الشرط الفاسد لا اعتبار له ثم يلزم بشرايع الاسلام كلها قال واستدل ايضا بان حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أن لا أخر إلا قائمة ومعنى على أن لا أخر إلا قائمة قيل معناه يعني بايع النبي على أنه يصلي دون ركوع يقيم الصلاة إذا كان قائم يسجد مباشرة وبعضهم قال ان المراد بقوله على لا اخر الا قائمة يعني على انه يجاهد في سبيل الله لانه ذكر لهذا المعنى ثلاثة تأويلات التأويل الاول ان المراد به الموت والتأويل الثاني أن المراد به أن يصلي ويسجد دون أن يركب والتاويل الثالث المراد به المبايعه على الموت يعني بأنه يلتزم بتعاليم الاسلام الإسلام وإن أدى ذلك إلى أن يموت قال قال أحمد معناه أن يسجد من غير الركوع وعلق المحقق على هذا الكلام قال وهذا احد تأويلات ثلاثة ذكرها الطحاوي رحمه الله في مشكل الاثار والتأويل الثاني ان الخرور هنا اريد به الخرور بالموت من حال القيام ومن حال القعود الى الارض التي يخر اليها من القيام ومن القعود فأخبر عنه ما بايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت إلا وهو قائم عليه يعني ملتزم به وهو الإسلام وأما المعنى الثالث أشار إلى أن المراد به المبايعة على الموت قال وخرج محمد بن نصر المروزي في كتابه الذي ألفه وسمه تعظيم قدر الصلاة وإن كان الإسناد فيه ضعيف لأنه أشار هنا إلى أنه بإسناد ضعيف جدا عن أنس رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانتا فريضتين على من أقر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام وهذا من الأحاديث التي استدل بها الإمام محمد بن نصر المروذي على أن ترك الصلاة كفر لأنه ممن ذهب إلى أن ترك الصلاة سواء كان عمداً أو كان تفريطا او كان انكارا وجحودا او كان تهاونا يعد كفرا لكن كما رأينا هنا وكما اشار الامام ابن رجب لان هذه الرواية رواية مضعف قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من اجابه الى الاسلام الا باقام الصلاة ويتاء الزكاة وكانت أفريضتين على من أقرب محمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام وذلك قول الله عز وجل فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآت الزكاة والاستدلال هنا يعني فيه غرابة لأن هذا الاستدلال جاء في ما يتعلق بأمر فرضه الله سبحانه وتعالى على من يريد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل بين يديه صدقة ثم إن الله تعالى رفع هذا الحكم فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم يعني فإذ لم تفعلوا أي تتصدقوا إذا أردتم مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون في هذا الأمر مشقة لأن ليس كل من أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم يجد ما يتصدق به لذلك رفع الله عنهم الحكم ونسخه فإذ لم تجدوا فإذ لم تفعلوا يعني الصدقة التي تقدمونها بين يدي المناجات وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآت الزكاة فإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ليست مقصوره على من لم يتصدق عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم وانما كانه يقول لهم إقام الصلاه وايتاء الزكاه المفروض عليكم هذا كاف في اذا ما قمتم به واديتموه يغنيكم عن الصدقه التي فرضت عليكم عند المناجاة ما؟ هذا يقال إنها نسخت ولم يعمل بها إلا الإمام علي رضي الله تعالى ولكن لا يبعد أن, أن يكون عمل بها الصحابة رضوان الله عليه لكن لما كان غير أو بعض الصحابة لم يجد ما ينفقه وحس أو كان في ذلك حرج نسخ الله هذا الحكم. شأنه شأن غيره من الأحكام قد يفعله البعض وقد لا يفعله قال وهذا لا يثبت يعني هذا الأثر لا يصح وعلى تقدير ثبوته فالمراد منه أنه لم يكن يقر أحدا دخل في الإسلام على ترك الصلاة والزكاة وهذا حق يعني هذا المعنى صحيح لأن كل من التزم بالإسلام يلتزم بكل أحكام الإسلام فإنه صلى الله عليه وسلم أمر معاذا لما بعثه إلى اليمن أن يدعوهم أولا إلى الشهادتين وقال إنهم أطاعوا لك بذلك فاعلمهم بالصلاة يعني أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوا لك بذلك، فاعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقراءهم. وهذا ما أشار إليه بقوله فاعلمهم بالصلاة ثم بالزكاة. ومراده أن من صار مسلما بدخوله في الإسلام أمر بعد ذلك. باقام الصلاة ثم بإيتاء الزكاة وكان من سأله عن الإسلام يذكر له مع الشهادتين بقية الأركان وعليه يحمل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو حديث الباب امرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان كما قال لجبريل عليه السلام لما سأله عن الإسلام قال الإسلام ان تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وأتحج البيت وكما قال الأعراب الذي جاءه ثائر الرأس يسأله عن الاسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في معرض البيان يبين اركان الاسلام مبتدئا بالشهادتين ثم يذكر بقية لكن اذا جاءه الشخص يريد الدخول في الاسلام فاول ما يستنطقه بالشهادتين ثم إن حال موعد الصلاة امره بها وهكذا بالنسبة للزكاة والحج والصوم. وبهذا الذي قررنا يظهر الجمع بين الألفاظ ألفاظ الحديث في هذا الباب. ويتبين أنها كلها حق فإن كلمة الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهما يعني من القتل ويصير بذلك مسلما فإذا دخل في الاسلام فإن قام الصلاة وآت الزكاة وقام بشراع الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين وإن أخل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم منع يعني يتحصنون ويصر على عدم اقامه الصلاة وإيتاء الزكاة فإن للإمام أن يقاتلهم فإن للإمام أن يقاتلهم لكن إذا كان فردا شخصا واحد فإنه يحمله على أن يقيم الصلاة وذلك بأن يحبسه ويستتيبه فإن أصر عندئذين يقتل إما حدا على رأي من قال بأن قتله حد وإما أن يقتل كفرا على رأي من ذهب إلى الحكم لكفره قال وقد ظن بعضهم أن معنى الحديث أن الكافر يقاتل حتى يأتي بالشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وجعلوا ذلك حجة على خطاب الكفار بالفروع يعني على ان الكفار مطالبون بفروع الشريعة هذا معنى قوله على خطاب الكفار بالفروع وفي هذا نظر يعني وفي هذا الرأي نظر لان الاصل ان يطالب الكافر بالاقرار بالشهادتين فإذا اقر بالشهادتين واصبح محكوما بإسلامه عند إذن يطالب به بفروع الشريعه